والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت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 114. يعلمون ما تفعلون 115. إن الأبرار لفي نعيم 116. وإن الفجار لفي جحيم 117. يصلونها يوم الدين وما هم عنها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 هُم ليوم عظيم 118. يوم يقوم النَّاسُ لرب العالمين 119. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما 117. كتاب مرقوم 118. ويل يومئذ للمكذبين 119. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به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 يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 118. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 119. وما أدراك ما عليون 110. كتاب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 مَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائِ يَضْحَكُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 لَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا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 لا تَرْكَبُ النَّطَقَ عَنِ الطَّبَقِ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُورُونَ فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرون وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَتَأْتِي الْأَصْحَابُ الْأُخْدُودَ ۖ إِنَّ النَّارَ ذَاتَ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ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 فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر